أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أخوة يقولون أخوة نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظات باشا أي أهم حديث ضعيفة أو هل بسر أوتشية أخوة يقولون أخوة او وحی من داره بسند و ایم خوش من دیپار زین. ای بوچی او هم خدیتی لواز و البستر جوا. لیوم دوید. بالب رفه. حسنت. اگر هات باو. اوی مادام زنی دو مادام فیروی که وح البستر يا هو دليل لسر آياتك كخواج ورخوي ديلك أي باراست. استاهل كسيك سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة حديث ضعيفة الموضوع. صحيح نبي داود ضعيف بيشغل بيش علماء, كراوة سايغ سايغ علماء هر بيش يعني صحيح وضعيف ليك جاك كروتو. كروتو ما بفضل يخو أخوي جوركو ملك حديثي بريزي ترخان كردوه. أويكا مدخولة أويكا هالبستروه جان كردوته ولا حديث صحيح كروتو دبي يقين زيادة ربك أخوي جوركو يدينا كيد بفرنسا دبارةز. وبارز تويتي. أجر أمره نمنذاني بقامة حديثة ضعيفة قامة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 باشه برام ولابو به اینی مالی فقط تلفنی بکردم. این دشتی هولیره. نصره کی؟ کتاب که توزیع یان کردو بسر ملاکان ده بسر خطیب کان ده که همش جهره همش شبهاته. فیلی بید عیان دکه واین لدکه یعنی تو زیک چیان داده ته من عیان نه داده ته دجی نخوشی واین لدکانه خوشی آن خاط بوی في أنوتنا مشتاشيرك ما بيدعاه أوانكم ولا الشبهات فرحوا بما عندهم من العلم ولا معلمني الشبهات لا برامبري أهل السنة وأهل التوحيد هذول راس كانوا نكاك لا شو هذا كتاب دا وادلا لو كتاب دا وادلا كان دعوي دعوة أهل السنة شو كذا چو تهمو مزگوتی که وهمو مالک او انشالله. ای چی باید برانبر داشت سلاحیم به بنا زن سلاحی که او. دمی که و هیچ نیه برانبر ادیله اهلی سنت. ای هر لب دعای تو جداییت علامه چیش مقدمه بودنوسی. علامه مقدمه بودنوسی. لقی ویران چروک او اولتر. اول مقدمه کنوسیه توی حق آیاتی ما آیات نیه. وو به این ما وسط تو تشویل و من تو باسیکتا و کم ثم أوي من توانا كابخالق <تصفيق> له مدروي آيات القرآنية يا أوي تو جالك ش آية كده ما مسا بلام لكام كتاب صحيح هاتوا أو حديث قطسي لكام ده ده لا حبان ده كان ده لا يعني بمشي خل كانك أو كتاب سر ملاكان ده لقى الرزم ده أبو ما مصتاي شو أنكوا حق شوين أنكوا تني سنة بتأقوى تاجي سر ما نجاي شانازي ورزم برازدي أما كسيك بمشتى أنا أما زاد كيبي تويش وكيبي جوع بكي خالية هي بو أبو خلق بعسكا أو كتاب شو بهاتي أبو ددرية بو أبو خلق شيء بعسكا خناعت بخلقي مزقوتيش كنا ك خلا تتأثيري سلة يكان يلا سربك كسيك شو أنكوا تي أوابه شاعريك ومن يكون الغراب له دليلا تش جي... قاده الى إلال... جي... ال تش الى الجيف كزي قال قال الرش دليل بيت تشا زاغبي قال الرش بو جو دروا دروا دروا بس بزان... قال ايه كلاكي تجي تو بيدو زيتوا نكتو او دليل ببروك كلاجي تو بيدد ما مستايش اي با اكتب امثال يكتبي مبتدع او بكات الدليل خويا تشا زاغ خويا بسيك بو ابراهيم خلكانك ايه دنيا اللي انتي قلبه وهذا زان اياته بحقي اياتي لولاك لولاك لما خلقت الافلام اي ودروي تجي اياته قرانك القران ده خلقت او ضل ليبرتو انا اسمان مدرسنا لبر نبوى من بسمان باسک که زیک دکینک شوین که پرسیار کا دنا وتمنلای خالچین افام پندی پیشینانو قران شان لته قلبت اگر لبیر نبی معتکف دچیت درویمز گوت پاشان بیرت بیتو کمن تکفیک سروت نامز گوت چی لسرنیو وا گورلت قبول کوا کاری چی باش ان شاء الله زور گلیله شو نو دکن دلن زور درجا اا ایا تمام بار بابرز كان صحابر زحفا لبي جرب على في امره دس في قمم صلاه سلام كذا جيشتا امدشه وشتا ميزرا و ايقظا كذا جيشتا دشه في اخير لفراشك دوا فراشه نستندما لخزان زيك ندى كوته بوكو خزان يشي هالضسان بوك بخبري لكنا بو احياء الليل بوه ويأمر شو أقدر شو إحياء الليل سلف شومبو، إحياء جي جي جي أوتش أوتش إحياء الليل إيش حزبعتي نبو، ذيك هاك باب زانين ما طل، كي ما طلي خوش ما هذا لفلان فلان فلان نازنم او أو شيء شواني رمضان الليل يا حتى بابي <سؤال> زان كي دزاني او تشيبو كي دزاني او تشيبو ايا دزاني بابا ايا دزاني تشي سلف وپیغمبرو عليه الصلاه والسلام او دشوا او رمزعناهمي هموي تشيبو شونو يشبو بو وستان بو قارانو بو لا خواي بو بسرب ب نكتو هر والله دا ني شي عليه او يعني حتى تتورم قدماه هر دو اوسان كما من دوكان أوسع تأسة لا وستان لا بيد أوسع صلاة صلaim خوالي سربي. يعني حوت صورتي درجي بلادي قراني دخوان في عمري خوالي صلاة صلaim للشبق صحابة كانوا يقرأون بالمئين صدان دخوان كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام يا دش الخواني ده ولا ده يا بعد ذلك هو خويا عندك التواد نكاب كون يبرأ بعد توزك خويا بجري صبر معناه بإن شاء الله تو لا أنا ما أبي كلام مزون بيستونه أبي أو هشت شو خويا بقدر صبر بقدر نواجهك بلو درجة شاء الله تعالى بارك الله فيك كان نشتواني ب PIO بازدي بودي هدا بنيش شاء الله. دتوانيت تراويح. نيجي تراويح بكيت طويلة شوي ليا تالقدر. ده تنهاء بخوين. جايت إن الأجر على قدر المشقة. أقربيت ومشقك موافقي السنادب. بيجو مان أو كسيك الدمو إوارا هش ذلك عدب فلا وبسريعي ذاك. أجري قد وق أو دوسي ساعات. رأوست أو قد درست. على على يا جهوك كمالش ديت الرفاهية كأنا بخواي جورة صلاة التسبيح بلاشغل باني ده في المعلبة كحسنا من الفرق بين الإيمان والإسلام إيمان كإيمان وإسلام بياك وها تن إيمان وكتباطنة إسلام ظاهرة كبيك وها تن إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبي الرسول واليوم الآخرة وبالقدر إسلامش أو بينجروك نكيا كيا كم لسان أشهد أن رسول الله، شو عركيت ليش يجي؟ عمل جوارح عمل جوارح ملث. دلائل او راتش يا ما مستاء عيني كدلائل نقاب نقب ولا مالهش نوي خوش كان لا دانيو عادته دا هنراو سكايتي بجنان دلائل نزلك حراما كسر زينب كشيء. ان لا الله يرجون هم نظرك حرام نيه خوشي برنامج جنك لكناه الاسلامي دا نشتوا اخربوي فسا واخبي بينتك او نظره درسته و اساسيه نقاب دلاشتيجي دا ينراو اگر بل الاسلام دا لبيني يعني إسلام دا خلافة واجبة. يا واجب أو دلائل سكاي معتبرة. بلام بلشتيجي داهن دراوة أو دلالات الأساس جهلي أو كسر. هركسيق بديار الزور جاهلة بق. أقوالي صحابة أقوالي تابعين أقوالي إسلام. ديار الزور كان هاتوا تفسير تابعين علماء دليل براستي. لا يشتري شواء يا جاهل بالام ماکیره، بو چکه دیو. خوی خوشویست که ل ل اینکه ل ل این اسلام، ل ل اسلام، ل ل منافق. پیبرم برام. اما اسلام چی میان روا؟ اما تواوی که مع مصطفی علیه کلیه دیاله. وقتیم دین وش کیتر؟ ولای آفرده بین قابکات. بوی چی؟ خوی حزبک ایله خالق خوشویست و شیرن که باتی بوی دلی کسانی دل نخوش منافق خوش که هر چند حساب اسلام قران وسنة يجبد جاء يا غفور يا ماكر هردو چيان يك لك بو علم إيمان كات بو يبركانم خيفر دغد فرما ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لتفسير ما اتى صحابه تفسير يعني الصحابة نجم ما ظهر منها الوجه والكفان ده مچاود و دست درست در کهای آفردت، هندیشی ما ظهر من هانی جلی، آو جلی، جلی ک خوی درد کهای. چونکه نیفرم و خواجه نیفرم، ایلا ما آظهر نا من ها، ما ظهر من ها. فرقیه. فاعل کتیه، ل ظهر من هادا فاعلش کتیه ل آظهر من هادا. فروردگار فرمی و لا یبدي نزینتهون. آفردتان با زینت جوانی خویان در إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها أو أنا بك هناك افريقيا او ان يكون هناك افريقيا او ان يكون هناك افريقيا او ان يكون ها؟ افريقيا او ان يكون هناك افريقيا او يعني او او بشا برقادة داروا باي قديت نقابك إلا سرد مشايلاددات باي قدي لا يش لا يش لك بارنيه خوي بخ نهي ولا يبدينا زينة تون در نخن إلا شيء أو يك خوي فرموي باي نخن ما منها او بعد دري دخن إلا أويك خوين دري دخن يعني شيء دري دخن إلا خوين دري دخن. سأل دستو دمتشان خوي دري دخا يا نا خوي دري دخ. كوات أبراجا همك توجيه آيةك أما أو حديثك حديث أسماء بقمر خواري صعصم فرمويتك آفرد بألغبو درزني هشي ديار بإلا هذا وهذا إشارة إلى وجه وكفي دستو دمتشان من حديث ضعيف الساع الليت ده ضعيف أبرا زورك لمن حديثين تضعيف يا نكلدوا، بل لأهل علم هيك تصحيدك إذا كابلام راجح هواي كسيع حديثك، أصل أفرد في عمري عليه صلاة والسلام ده فرميه، أفرد إحرام ده باني قاب نكأ ودستشج نكأ، إحرام ده بس أو أصل أصل هواي كبيكات نقابك. او حديثة كواتا في عمرو عليه الصلاة والسلام دفرمي ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين المتنقبة او شيء يعني نابي نقاب كات ديالها هبوا براجعنا افرتان في عمرو عليه الصلاة والسلام بمشي وعزبون اما توب والله اشتيش داهين راوة اما جهالتا مخصير راسنية دو مشيان بلي والله اشتناوين مال سكاتي وأفردان يعني كذي نص قرآن دفر منه في بيوتي كن أفرد أصلى ما به فاروردي من علاكاني بكات فاروردي وخدمتي ميردكين خوي بكاء بلام نقبل ولا حرام على سري نخش نابي ببيته دكتور يا أخو النتي بسود هاي بحلالي ببي أوي توشي بشرعي نابي بكي بإخواننا بونجي جماعة نابي ببونجي جماعة حج وعمره نابي يبكي سرداني خزمي جنابي يبكي كز وينه وتبر تجي وتيتي عفرد بو مصلحه شيء شرعي خوي نابي يبچي تدرو كز نيوتو نابي تدرو بزود الله النابي ولا خوي مكياز بكاوبير رازينتو چت تدرو لسر شقام لجات دكانو بو مراكر دني گنجان وسل شادري اوين دروزنيه اما اخرته سرداني خزمي دك بابر اخرته بو خوي نق دروا با الشرعي با ابچيت بو نوجی جمعات داشت، بابچه اتکزنات وانی منحیکا، بو مزجود داشت. آخرت بو حج عمر داشت، لگال محرمی خوی بابچه، بو دکتر بابچه، حاجتی چیه دیکری بابچه، بالام همی به ضوابطی شریعی. اگه آق صیکا هشت نوع آخوش کان لمالدا ل اسلام دنیو عادتی چی دان دراو سکایتی من پسالم نکسه وابله. که باستی اهلی سنت به اهلی سنت اهلی سنت دل ن هوا دروز نیکه جوانترین کدش هالب جیرن لناو که کانی خوتنه آو جهار جوانترین میکیاد یجیپ کن بی رازن نو جلی چی تقصیشی لبر کن بیهن لسر مزیچی آو دایبن لرتنیشیو خوکل دایبن ولاد شد دنگوباز با اوباما چی بود دیو بزن که روسیا چی بود و بزنن ولاد فلان ولاد ت چی بود نه امت اسلامی دواکوت و فقی واقعی نه أعني مع الأسف برا كيف يغمر إخو علي صلاة والسلام عايشة خزاني درازان دو تختي تجواني بودادنا ومنزكوه ده يمسون على الورن سيريكن عايشة خبرة جيرينج جي بيبيت عند نو لا نولى قد وينكد وإذا سألتمه هن متاعا نقول عنده من ورائ حجاب من ورائ حجاب ببراء بس لش تجناك إن كلا إرادوته أنا بد صلاتي خودانية بلام شتغل اختيار ود صلاتي خودها هيا إجبارينيا مايك خذ توشي تعاون و بنه مكبر خذ توشي تعاون و او جا مساله نظر كردن اصله نظر دبره اوه انسان مسلمانه بخوي بقاله زيت وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يغضوا من ابصارهم يكسر ويفرمو يفرمو نيفرمو اقرب اوود بقينه اوود بقينه خذ إلا هندي شدنا نچاري يعني وك علماء اسلام لكتب فقيه فاسده كن يعني استثناءات لدردين دردانا نبله أما أصله وياك تشاود بريب نظري أولى نظري أولى حسابي إن شاء الله حالتي اختيار ده أما شتك مفروض ده هو لا يكلف الله نفسه الله لله الله <تصفيق> كنتم لا تعلمون